أن تأخير وقت صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم ونهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حين يقوم قائمة ظهيرة ونهينا عن الصلاة الى عبد من دون الله عز وجل وعن النظر في الصلاة اي الى خلق من المخلوقات وعن تغليظ العينين فيها ونهينا عن تعطيه الفم في الصلاه ووضع اليد على القاصره في الصلاه كذلك نهينا عن زقرفه المساجد ووضع شرفات عاليه في المساجد ونهينا عن ضرب الحدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ونهينا عن مواطنة الصيام وأمرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور كذلك نهينا عن صيام يوم السبت ونهينا عن الأكل والشرب بالسماء ولا يجوز لنا شرعا أن نسلم على الله. بالاشارة. لا يجوز لنا شرعا ان نسلم على الناس بالاشاره اي دون القاء السلام. ولا يجوز لنا تقديم كلام اي احد من العلماء او الولوك او العظماء على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما لا يجوز لنا طاعة في تشريع ما لم يشرع الله عز وجل ولا يجوز لنا نقض والتشدد فيما أباح الشارع او فيما لم يرد فيه نص كل هذا من الأمور التي نهينا عنها في العبادة كذلك نهينا عن الابتداع في الدين ونهينا ان نعبد الله عز وجل بالامزجه والاهواء الشخصية ثالثا انت مطالب بعدم التشبه بالاصوات المذكوره سنه فيما يتعلق بامر الاعياد الاعياد يا اخواني تدخل في مناط العبادات بتأكيد النهي عن التشبه بالكفار فيها فلا يجوز لمسلم موحد يحب الله ورسوله لا يجوز له الاحتفال والاحتفال بأي عيد سوى عيدين فقط وهما عيد الفطر وعيد الاضحى فلا يجوز لنا ان نحتفل بعيد الحب في العيد الحب، تلاقي كده بلولاد حمراء، وتلاقي جوب حمراء، ومتطوب عليها اي راديو ده عيد الحف تسمع النخ ما انتش من هنا يا مولان ما عدش في حاجة من عيد الحب. العيال في الجامعة خنافة العيون في العيد الكبير اللي هو عيد الحف في شهر اثنين تدخل الكلية تلاقي كلها حمراء، يجي يا ولادي وانت عنده حصبة في ايه؟ يقولك عمال امالك كل سنه طيب صليتنا بنسالك شلط صلاه العيد ولا نسالك صلاه العيد الا عمال يشرنا العيد كم مره لك لا افتحنا النهارده هنصلي بعد صلاه الجوع وصلاه العيد والله العظيم اه عيد, عيد, عيد. اي خير عيد الحب المبارك كذلك فلا يجوز لنا شرعا ان نحتفل باعياد راس السنة وما يقال لا اعياد الكريسماس لا يجوز لك عيد رأس السنه لا يجوز لك ان تشارك فيه قط ولا يجوز لك ان تحتفل باعيادهم الوطنيه ولا باعياد الميلاد ولا بعيد الام ولا بعيد العمال ولا بعيد الربيع ولا بعيد شم النسيم كل هذا لا يجوز لك شرعا ان تحتفل به رابعا لا يجوز لك التشبه بالاصوات المذكورة ثلاثا في العادات والاخلاق والسلوك لا يجوز لك ان تشارك هؤلاء الكفار ولا الكفار ولا الكجار في اي نمط من انماط حياتك طيب بص كده على حياه اي شاب او حياه اي بنت تلاقي الولد كل حياته بتتلخص في الادب ده الغالب الاعم الا من رحم ربي ما تدخل على اوضه الاخ ده والاخت دي تلاقي الاوضه دي لها مميزات واحد تلاقيها كلها صور كلها صور في يا جماعه التلفزيون هنا عاملين متحف والصور بتضيع ولا حاجه اساله لك لا اصل الصور دي كان في مسابقه معموله عند الاستاذ نقط في برنامج نقط شوف امك في الناس شوف الهيافه عاملين مشهد تحت عنوان انت عمراوي ولا تمراوي فطبعا انا واحد زي حالاتي فلاح فسالت الرجال المدرم يعني يا اخوانا عمراوي ولا تمراوي ام قالك وابنتك وابنتك وابنتي السماوي عمراوي اي من اتباع الامام العلم نجم النجوم عمرو بن دياب رضي الله عنه ام انت من اتباع امام اهل السنه والجماعه الامام الاوحد هام حسني رضي الله عنه انت عمراوي ولا تمراوي شوف تشخيلا احلى كده الامه تضطرب اسم الصيد واحنا هنا عمراوي تمراوي الناس في العراق بتتدبح وانت هنا مهلبوي ولا مهلباوي لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون فتلاقي الزبون حاطط لك يعني إيه صور هؤلاء اول ما تدخل الحجره تعرف ان الصور فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب او صوره مش عاوزين فذلكه في تاويل تدخل تلاقي السبون نايمة او البنت نايمة تصحى الساعة كم؟ لو في ايام الكلية يصحى الساعة 8 يصحى ما شاء الله شوف الجهاد في سبيل الله جهاد الساعة 8 يصحى يصحى يمطلع جاي جري جري تقصص مشه بشارة مية وبعد كده عامل حمام شور شور شمعنا الشور يا مره <تصفيق> آه. معلش. حمام شور حاجات كده غريبة وخبالك وحمام كريمة عشان شعره عشان يعرف شعره وخبالك تلاقي كده كل السلوك ضربه وانا عايز اقول حاجة عشان اللي بيسمعني في وقت المحاضرة او عبر يعني الاصطوامات المدمجة انا لا اقصد السخرية ممن هذا شكل بل اقصد ان اخذ بيده الى حقيقة هذا الامر ان شاء الله ده اللي يهدينا جميعا الى الحق الذي يرضيه وان السيد جون بسرعه بسرعه خرج من حمام الشاور بسرعه بسرعه خرج من حمام البخار ومن الميك اب واللي اسمه اللي هو المط معنيش متاسف ده الميك اب بتاع الحريم ما. مع ريتش في واحدة وطنية دلوقتي المركب للحريم والردالة الدنيوس رئب الشاهد يعني ف... وممكن الدنيا ينزل بسرعة بسرعة يشوف له واحد حلق كده يكون ايه راجل سهرتي ولا حاجة يخذ شويه شوية حاجات كده من حواجبه واخد بالك انت ازاي يعني بشكله لذيذ كده وصاب عنه لا بد عشان يبقى واتذكر راجل عند قوة وعافية لازم يلبس كل ملابسه لابسه عالجنب ما بيش حاجة اسمها فانيلا داخلية دي حرام ويقوم فاتح القميص لو لابس قميص لغاية يعني قبل السره بتبقى بحاجة بسيطة واخد بالك فاتحه ولابس ثلاث اربع ثلاث عشان يقولك انا واد غني وحليه ومعايا فلوس يعني وحظفتين مين ويختم شمال وساعه بلك انت ازاي وفي برضو احيانا كده ايه بيحطوا كده خواتم وانسيالات يعني عشان برضو يقول لك العز اللي انا فيه ولابس البوكسر اهم حاجه البوكسر ونافس البنطلون الصائب ليه بقى لابس البنطلون ام امتى اصلا البنطلون الصائب ده دلاله الرجوله اول مشاكل ولا بتاعت لاي That's